بوك تو شس دي سياد يدم واحد وستون واحد وستون رادو وي تشيس لفك الأعداد الترتيبية الأعداد الترتيبية <تصفيق> الشهر الأول هو يناير الشهر الاول هو يناير drugi <تصفيق> miesiąc الشهر الثاني هو فبراير الشهر الثاني هو فبراير trzeci <تصفيق> miesiąc الشهر الثالث هو مارس الشهر الثالث هو مارس الشهر الرابع هو بريل الشهر الابعة هو ابريل بي سيات الشهر الخامس هو ما الشهر الخامس هو مايو ش سيات يون الشهر السادس هو يونيو. الشهر السادس هو يونيو. شسم سياسو يبول روكا. ستة أشهر هي نصف سنة. ستة أشهر هي نصف سنة. ينوار، فبروار، مارس. يناير، فبراير، مارس. ياناير، فبراير، مارس أبريل، ماي، أيون ابريل مايو، ويونيو ابريل مايو، يونيو سيدمي مسيات ييول الشهر السابع هو يوليو الشهر السابع هو يوليو ósmy الشهر الثامن هو اغسطس الشهر الثامن هو اغسطس dziewiąty miesiąc jest التاسع هو سبتمبر الشهر التاسع هو سبتمبر 10 miesiąc jest الشهر العاشر هو اكتوبر الشهر العاشر هو اكتوبر 11 <تصفيق> الشهر الحادي عشر هو نوفمبر الشهر الحادي عشر هو نوفمبر 12 ميسياج ديسمبر الشهر الثاني عشر هو ديسمبر الشهر ال12 هو ديسمبر 12 mesięcy je هي سنه 12 شهرا سنة. يول, اوغوست, سبتمبر يوليو اغسطس سبتمبر يوليو Augustus September October November and December October November December October November December